أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما هذا الذي مني. إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرشقكم إن أمسك رزقا فلاشتر إيه ترين منهور أفمن يمشي مكبا على مجهه أهداء أمن يمشي سميا أمن يمشي سميا على صراط تقيم قل انكم وجعلنا لكم سنعا الابو صار ما لذ اذا قلن ماذا في الارض والى فيقولون متى هذا البعد إن كنتم صالقين قل إنما العلم عند الله فإنما لَمَّا رَأَى الْجِبَالَ شِئْ ذُو الَّذِينَ كَثُرُوا يَقُولُ هَذَا ۚ الَّذِي لا رأيتم إن أهل كني الله ومن معي ومن معي فمن وَمَن الرحمن ومن معين الرحمن فمن ذير الكافرين من عذاب النيل والهجر نَآمَنَ بِالنَّبِيِّ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ذِي الْقُوَّةِ وَالْمَتِينُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ اِن كُن موأنورا بِمَا الله تعالى رب العالمين صنع الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفر سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلا بالفاتحة